كان واحد من أساتلنا يقول أنه لو, أن ال... لو لا أن العرب في هذه الآية وانزلنا الحديد فيه بأس شديد لولا ان أن العرب يفهمون من البأس القوة لكنت أنا أقول فيه بأس أنا فيه حرمة <تصفيق> يقول أنا هكذا فيه بأس شديد يعني كل حرمة فيها وقال <تصفيق>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 غلافة الباح في نقاط ثلاث الأولى أن الاستطاعه الآيات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هل هي الاستطاعة العرفية او الاستطاعة الشرعية وقد ذكر صاحب المرتقى في فقه الحاج ان الثمر العملية لهذا الباحث تظهر فيما لو تزاحم الحاج مع الناذر مثلا اذا نذر المكلف في شهر شعبان أن يزور الحسين عليه السلام يوم عرفه ثم ملك الاستطاعة على الحاج في شهر شوال فسلام فوقع التزاحم بين وجوب الوفاء بالناذر ووجوب الحاج فحين اذا ان قلنا بان الاستطاعه المأخوذة شرطا للوجوب هي الاستطاعه العرفيه فلا يجب عليه الحج فإن الاستطاعه العرفية متقومة بأن لا يكون مخاطبا بواجب اخر والمفروض ان هذا الشخص مخاطب بالوفاء بالناذر اذا فليس بمستطيع ألا يجب عليه الحاج وإن قلنا في أن الاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية بمعنى ملكية الزاد والراحلة سواء كان مخاطبا بأمر آخر أم لم يكن فحينئذن تقع المزاحمه بين الحج وزياره الحسين عليه السلام فتجري قواعد التزاحم ولكن يلاحظ عليه أن الثمر غير تام أولا لأن الاستطاعة العرفية غير متقومة بأن لا يكون مخاطبا بأمر آخر فإن معنى الاستطاعه العرفيه القدره على العمل من دون عسر ولا حراج وليس معناها هو عدم المخاطبه بتكليف اخر ولذلك من وقع في المزاحمه كما اذا لم يمكنه الجامع بين انقاذ الغريق وبين الصلاة مثلا فانه لا يرى بنظر العرف غير مستطيع هل هو مستطيع على كل منهما في نفسه وإن قصرت قدرته عن الجامع فالعجز عن الجامع شيء وعدم الاستطاعه عرفان على كل منهما شيء آخر ولأجل ذلك تقع المزاحمة بين الحج وزيارة الحسين وإن كان الشرط هو الاستطاعة العرفيه ويقدم الحج لأنه الأهام إما جزماً او احتمالان اذ يكفي في ترجيح احد المتزاحمين على الاخر احتمال الاهميات وما ورداء في صحيحه الحلبي من مات ولم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا كاف في ان يجعل الحاج محتمل الاهميه بالنسبه للزيارات وثانيا لو سلمنا بأن الحاج مشروط بالاستطاعة الشرعية فالوفاء بالناذر أيضا كذلك وذلك لأن المستفاد من هذه الرواية إن شرط الله قبل شرطكم أن جميع الواجبات التي تجب على المكلف بإلزامه نفسه كالنذر والعاهد واليمين والشرط، فإن هذه الواجبات لا تجب على المكلف ابتداءا، وإنما تجب بإلزامه لنفسه، فهي مصداق لقوله شرطكم. وحين إذن، فأي تكليف ابتدائي كالصلاة أو الصوم أو الحج، فهو سابق مرتبة على هذه. الواجبات الشرطيه بمقتضى قوله ان شرط الله قبل شرطكم اذا فوجوب الوفاء بالنار مشروط بالقدرة الشرعية وهي أن لا يكون المكلف مخاطبا بأمر آخر فإذا خطب بالحج كان مخاطبته بالحج واردة على وجوب الوفاء بالناظر فلب تحصيل. ان البحث في ان الشرط هل هو الاستطاعة العرفية او الاستطاعة الشرعية لا تظهر ثمرته بما افيد المرتقى وإنما تظهر الثمراء فيما سنذكره في النقطة الثانية هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية <تصفيق> إذا قلنا بأن الشارط هو الاستطاعة العرفية فهي متقومة بعدم العسر والحرك واذا قلنا بان الاستطاعه هي الشرعيه اي ملكيه الزاد والراحله فمن ملك الزاد والراحله ولكن كان الحج حرجيا عليه فهو مستطيع ولكن لا يجب عليه الحج من باب حكومة دليل نفي العسر والحراج على دليل وجوب الحاج وتظهر ثمرة البحث في الحج الحرجين فلو فرضنا ان الحج كان عله تامه للوقوع في الحرج والمكلف حج مع ذلك فهل تجزي حجته عن حجة الإسلام أم لا معرفة النتيجة تتوقف. على ذكر مقدمات ثلاث الأولى إن دليل نفي العسر والحرج هل ينفي الإلزام؟ أو ينفي أصل الأمر، فإن قلنا بأن دليل نفي العسر والحرج ينفي أصل الأمر، فالحج الحرجي. ليس مامورا به فلا معنى لاجزائه وانا اذا قلنا بان دليل نفي العسر والحرج ينفي الإلزام فقط لأن هذا الدليل وارد مورد الإمتنان فمقتب الإمتنان أن يرفع ما هو منشأ الحرج فقط واما رفع ما هو اكثر من ذلك فأمر لا يقتضيه الامتنان وحيث ان من الحرج هو الالزام والا فلا فالامر لا يوقع الانسان في الحرج اذن فمقتضى ذلك رفع الالزام بدليل نفي الحرج واصل الامر باقين المقدمه الثانيه المركب الامر المركب او بافرين يعني هنا جعل امرا وجوبيه وفي دليل اخر جعل امر ندبيه فدليلين العسل يرفع الامر الاول ولا يرفع الامر الثاني ملي. المقدمه الثانيه ان ما دل على اشتراط وجوب الحج بالاستطاعه كما في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل مطلقا فيشمل من حج قبل الاستطاعة إذ أن من حج قبل الاستطاعة إذا استطاع يشمله الخطاب القرآني وليس معنى ذلك عدم اجزاء حجته السابقة عن حجة الاسلام فقط بل معناه ان المائز الجوهري بين حجة الاسلام وغيرها هو الاستطاعات فمن حج عن استطاعتين فحجته حجة الإسلام وإن لم يكن الحج عليه واجبا لمانع من الموانع ومن لم يكن حجه عن استطاعه فليس بحجة الإسلام المقدمة الثالثة ظهر لنا بما سبق أن من حج حجا حرجيا وكان واجبا للزاد والراحلات فإن قلنا بأن الشارط هو الاستقطاع العرفي فهذا ليس بمستحيل لأن الاستقطاع العرفي متقومة بعدم الحراج وهذا قد وقع في الحراج فإذا لم يكن مستطيعان فليست حجته حجه اسلام اما اذا قلنا بان الاستطاعه هي الشرعيه فهذا الشخص مستطيع غاية ما في الباب لم يكن الحج واجبا عليه لأجل دليل نفي الحراج بناء على المقدمه الاولى من ان الدليل غايته رفع الإلزام لا رفع اصل الامر فان قلت فما في كلمات المستمساك وكلمات سيدنا قدس سره في المعتمات من أن حجة الإسلام متقومة بالوجوب فالحج الذي ليس بواجب ليس بحج إسلام إذن فالحج الحرجي وإن كان حجًا من المستطيع، لكنه ليس حجة إسلام لعدم وجوبه. قلت: لم يقم دليل. على تقوم حجة الإسلام بالوجوب فالغاية مفاد الأد الله أنه إذا استطاع وجد عليه الحج وكانت حجته حجة الإسلام وأما لو انتفى الوجوب مع بقاء الاستطاعه فإن الحج ليس بحج الإسلام هذا أمر لم ينهض عليه دليل ومقتضى الاطلاقات عدم اعتباره يأتي الكلام في النقطة الثالثة والحمد لله